الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعقبة والمتقين ولا على الظالمين وصل اللهم وصلنا نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعض بسم الله الرحمن الرحيم كتاب حصل الخلق خلق يتنقى كوناكسا مرقى صحاويا أيكا حصل الخلق اصل كيان المرخص وحويا ان خلقو ومرخص وحويا خوفا هي وحيالها مرخص وحويا ضلعقه وفي عن اي النفطه ما مرخص ايو نكونيا وحينها مرخص حسن هدي عن كل مرغوب فيه هل يرى وا عباره كتترجم ايسا شيء كسول جيريه ان من جهة العقل ولا جعلان و من او اما من جهه العرض ولا جعلان وإما من جهه الحس ولا جعلان وعي راها اسم نظام مرخص اي نقرى يا مركا مركا وهيرا من جهة العقل مستحسن من جهه العقل اي مستحسن من جهه الهويه اي مستحسن من جهه الحس و انتص بين مرقه و خوقه لأن نبينا صلى الله عليه وسلم وقد عيسك جليه اللهم كما حصنت خلقي فحصن خلقي من نبينا صلى الله عليه وسلم حديثي واحد بصوصاري ابن حباننا في صيح ابو كصوصاري رقم حديث سغال بقرية كنفرية سغال طيب الإمام القرطنبي يقول لك في المفهم الأخلاق وأوصاف الإنسان وقفك تلمابيسه التي تعاملوا التي يعامل بها غيره غيرت وكرم وعملونيه وهي محموده ومذمومه وهي ومن قال جعلي هي و من لا جعله انت وي نقطه اللهم صل عليه والسلام انصره وان كن يسمركا محموده ومدمومه لبدا اسمخا سوها يمد ولبا وينكون وركا مالك الله الضوضوة المحمودة فيه عن وإن مالك الله سحوية أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنصف لها مالك الله تفصيلي أن عفك إيه حلمك إيه الجوء ديقس نملا إيه الصبرك إيه نبك نقف حمبارو إيه رحمده إيه نحريصا إيه مالك الله سحوية نبرنته إيه قضاء الحوائج إيه مالك الله من الجانب وحيالها صدنا بها نقول أياسو أقل يا حصل الخلق وعاجه مرك وحدثني عن مالك أن معاد بن الجبل رضي الله عنه قال وحويري آخر ما شيك يقدم بيوصاني ويدردان من به كاس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت مركة بلغي رجل اللي اللي لي مركة في الغرض زكورها أن قال وحويري أحسن خلقك لغن كاقو ناجي لأن الناس يدقي معاذ معاذو حديثك مركز وحوة يام أسألك marka subhanahu wa ta'ala uu sooar hadith kaas wa hadith marka subhanahu wa ta'ala uu amarku la go'in noqday marka subhanahu wa ta'ala laki ibnu bukayr ba wariyay amalku wariyay ahax sa'id ibn ansar am madin jabal wa muqaddim وحبجي لكتاب في سن التجريد والتمهيد في المواطنة من المعاني والأساريد وكشها يا استفحادها لابا قليو أفرطني الصغال وكشها رحمه الله تعالى واي مركز حاويا كتاب كاس وكشها يا مركز وحدثني عن غالي بكوري عن شهابي زغري عن عروة ابن زبير عن عائشة الزوجين النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال وحايتني مركز ما خير رسول الله اللهم دورغلي صلى الله عليه وسلم رسول كان لو دورغلي ما خير لو دورغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر الله امر قد ولغي الا هذه كلا اخذوا قالوا جل اي سروا ما كوغ فوذ بنو قالوا جل صلى الله عليه وسلم ما لم يكن اسم انتم انتم الذنب الحين اليوم مرقاس وحويان اللهم سعان ابو قالوا جل مرقاه فوذ فان كان اسم الذنب هذيه ابعد مرقاس وحويان فان كان اسم الذنب هذيه ابعد كان وخوا ابعد الناس صدكه كوو فغاشa badami waxa geysan wa ma wa ma intaqamu daar goosan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nafsi naftiis illa an antum taakala ila laa xiyamo yaara xurmatu allah ila xurmadiisa fayantaqimu illahi ilaah dalkoor goosanjilay bihaa fayantaqimu illahi ilaah iyo murqaw argoosanjilay darti marka halkaas waxa weeyaan marka nabigu sallallahu alayhi wasallam shay laba door gali ila hadii kale la door galiyo ka عليه nabigu qaadan jiray sallallahu alayhi wasallam markaa waxa weeyaan yaacne waa min umuruddinya weeyaan sida al-imam al-hafidh min hadith al-Asran إذا كفوض من صلى الله عليه وسلم يريد الله بكم وليسراء وإلى إلهي بحك فوض من وضع الأرقل ما أشعر قدنا بإساماركا سبحاء ويهدوذ ذنبه نبيه صلى الله عليه وسلم آد بوغفها جلك وغفها شعب ربوها تكلم نبيه صلى الله عليه وسلم يعني نفتي سماركا ومونا أرقصا ولدي إلا إلا الدلاعي حرم الإله موياني إلا تنتهك استثناء واستثناء من قطع واستثنى من قضى عويا مرقاب ودنق صلى الله عليه وسلم وما عقى نفتیسه قف مرقاسا حويان قف نو مقىرم نفتیسه درتيد الا لحق الله ثارغت على مياد ويصلوا اودا اوداغلميا او اودليشن هيت القران قا ولاته اخذ كان بيما رافه في دين الله مراد دي دين تلوح وتحي نخريس او حديثنا وحصوص صاد البخاري ومسلم باص وصار وي قال وحدثني عن مالك عن مشاب عن علي بن حسين بن علي بن طالب انا عريب وحوي ووازين العابدين عرياس ووازين العابدين علي بن حسين بر عريب رابي طالب انا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه امر رسول ما قلت قال وخر من حسن اسلام المرء ونا جهده وحكميده اتركوا بمركز صحيحه وكاته ما شيء لا يعنيه اي لفائدة كسونين حديثك هو صحيح دوراء في صحيح الجامعة وكو صحيح يرى شيخ الباني رحيمه الله تعالى من حسن الإسلام المنتاس والتبعيدية صلى إمام الطيب وشيخ رحيمه الله تعالى أمواء بيانيه ومركز حوية بي عبر الإسلام إسلامك أي إمامك أي إسلام لك عبره اللهم صلى الله عليه وسلم مرخا حديث كنا وامروص المرخا سحويان او مرخا سحويان اللهم استعان اللهم الا حل طريق واجلو خلنا عبد الرحمن الخراسانى خلنا عبد الرحمن كل يفرق ما سمين كرو عليه طلا مرخا الخا سحويان كفكو وهي شيغان مرخا عمرهم رحمه الله عليهم مراعاه التقوى وحيلاه مراعاه التقوى وحيلاه مرخا سحويان اللهم استعان ام حيره حصن الاسلام وحويا حصن الخلق ام حصن الاسلام وهي شيغان قضاس وحويا اصول به حمد خاصه خريفي دوله ابو ريه ارشدك الله تعالى وأيدك وسيك بالوصايا إن حفظتها وحافظت عليها رجعت لك السعادة في دينك ان شاء الله وخوري انويل كليو الى اي حكو حنونيو او الى اي حكو خوجي دلداربان كو تدارميا دل هادا خفتيدو امرخا سخو ويان او الىاليسو امرخا سخوين كودا جيل لييمان دينتاغو دين كو قوراعاتو تقوى إذا تقوض إليك عبسك يجالسه بحفظ الجواري حكم من المعاصي من الله تعالى عذيب الملقى الصحيح وحبه الله كأن الله هي معاصي الله إليك المغير لما لا تستقر على جهل ما تحتاج إلى علمه جهل لها قص ونانم انت هالعلم وباها انطعي يعني بس لك سلعلم قد وباها انطعي رأسه وجهل قص ونانم صندح الله تعيس الا ما ما تحتاج اليه في دينك ودنياك هل نولانك الا قف قد اباهنت حي دينك وغبا انتهى ودنياك وغبا حي و تنتصف من نفسك ولا تنتصف لها الى الدره النفس طال و انها قرصور سميسو داتك و خديه كجليسو انها وغرسورته لكن يداه او غرسورو يدا هو يا حمعله يا كيوو شان الله تعادي لكن تليي هدي نفسي سي انت قراضهي سان ماامريه يا طليي ودنت اقول لك هكا ها سووالو حينه تضوا لغا تگاه حينه تليي خشيقي قانا يا تليي خشيقي قانا يا تلاان غوائلحين يا تلاان توثيق لحيين saxuunuhu marka alla tuu aad أو musliman ama dhimmiyan xal aanaysan qof musliman ama dhimi kibir qaadayo dhimi dhimi geysan wad lucaystii markaas laakiin dhibu geysamaysi laakiin dhinu ma duucaysaa lix am salana ab min allah bima razaqaka min malin wa jahin wuxu kuu yiri marka subax weeyaan yaa na allah musta'aan huwa had kun qaraqdaa u xilahay kuu arzaaqo ama jaah wa han ku sheegay booyada marka saxawayaan ilaaha uu si waday marka uu dambeeyay 19 xudu gaarsiye wasiyada dadankii salaaliya 19 kan markii dambe wuxuu yiri marka aan taatanyda 5ta ahadiisa inta khamptaha inta khabptaha min 500000 hadiis wana uska taa ku yiri aboy shan hadiis oo kaaga soo dooray shan kun 500 qol san hadith on taaga soo doorey 500 qol kun hadith. Murkhasa wuxuu sheegay ka bilow. Murkhas waxay saddexdan hadith. Aynu sheegay saddexdan hadith saddexda hadithu waxay ahaayeen inna wal amal bil bil hadith kaas. Iya hadithu min husn حديث قال الله يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لاخيه ما يرضى لنفسه ما يرضى لاخيه ما يرضى لنفسه حديث كونس صدقنا الحديث ايه حديث افرابوا شغل الحلال وبينوا والحرام وبينوا وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الاخ حديث تشرحوها المسلم من صلم المسلمون بلسانه ويده shamta hadiis weeri waxan kaaga soo doorey shan boqol oo kun ah hadiis ya usinaad oo markii daboo labaatan boosiyadii gaar iyo markii daboo waxa kuilaa antu kuuna baynaa khawf iyo rajaa fi hal sihaatika marka caafimaad qabto kullu hadiis ilaahay rajaa xusuuso mamnaa caafimaad ila xusuuso ka يحيي المرقه وتوتب بحسن الظن مع الله تبارك وتعالى ادعو الى الله وحنا استقبل لسانه ديمته انا عند ظن عبدي صني الى الله تبارك وتعالى وتوبرخ وقلبا ترقى جاء بقلب الله غفور وحبيب تا اوكاس استاذ وسويده تحدثني عن مال حدثني عن مال انه بلغ وحبس وغاريبه ان عائشه تو حق سو غاري مره ان زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيثري استاذن الرجل من با الى طلبي استاذنوا وحا الى طلبي الرجال على الرسول الله وكيل الله عليه قال عائشه حات وانا معه انا في البيت قلت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيس ابن عشيره بيس وحباس لهذه ابن عشيره قراوا وفي بعض وفي صحيح البخاري بيس اخل عشيره يا ويش اللهم اسعان ثم اذن الله رسول الله الله عليه وسلم قال عائشه وحلت فهم انشط من الجانب استمعت الى المقلي ضحك, ضحك رسول الله رسول رسولك لا قص قصه معه نك اول قص له فلما خرج الرجل من في برق بحي قلت محمد يا رسول الله qul tawatir fi hadith maqulta wuxuu hatriumma lam tanshado nagaanin an baaxit maco u uusa la qosashay faqad rasuluhu sallallahu alayhi wasallam in min sharq in nasi dac waxa ugu sharbadan banqaf ittaqahu nasu dac iska ilaaliyan li sharqii sharqi sadqada uga baqan hadithkan marqa waxa waya bukhari qasl waso saaray min dariiq sufiyana bin uyayna وايه هلا وسعد بوخاري في قتال الادب وكوسا صادق ما يجوس من اغتياب اهل الفساد ورغيب اللي حمانقره اهل الفساد كا يا اهل الرغيب كا هو حق له شيء كرماده مسلم ويسلو حق في قتال الادب وكوسا صادق باو مدارات ما يتقع فحشور انه يسكمه وليو ولا يسكمه داريو هو حمان دي سالفه قايه وايه حضوان منكريوها الامام ابن بالطال ايو وحول وحل دي اوينت من حسن الفزاري ايه لديه بلوح على الديه لقب كيسا من المضموها قيناه الاحبق المطاع واضط الله عليها على الديه <تصفيق> ويهى اللهم استعانوا عليها تقولها من قاس ابن حجر وصول الله في البارد يبدو كتبلا صحراف ابن قالوا يو كنت لي صدح اللهم استعانوا الله يسئنواها اللهم استعانوا كالويق ان اوينت من حسن الفزاري من كانوها wa kale oo Abu Walid Al-Baji oo la xiriiray Abu Kushegey fashilnimada isdha mubtada ayusra Kushegey inuu yahay marka isaga galay qarac u yeela inuu yahay ayo sulmaabay ah qarxadu waxay raah markha makhrama ilaaha إنه مخربية هلا ورغوا ايه وكسرنا هلا ورغوا ايه نوع ضعيف وياك كيف لا ورغوا ايه نوع ضعيف ويا. اللهم استعاوه وعليه تقوله يحبني مركة صحوي وحدثني وحيو ورغمي عن مالي بوكودي عن عمي هذيرك أبي سحيل مجعيسر ما فعل إلاها هي بن مالك عن أبيه, أبيه عن كعب الأحبار أبيه مالك بن عامر عن كعبي بن ماتع المعروف بكعب الأحبار وحين مرخنا وقالوا حر اذا احببتم مرخج على تيم تعلمون دقاتي ماشي العبد دونك اسمنا عند ربي ربي ياك تي صفنوا في دي ماذا يتبعه وحين قاعيه ومن حصل الفناء اما هو لا يصدق حديث امام مالك الله تعالى وموضوعنا استمركه هويان ابن عصاكر باوري بسند عن علي عن اشاص مرفوع عن الصبر سيوبنا في الدمع الصغير ايو كشاغيسنا مع فايض القدير جلك كوبا صفحه 914 فايض القدير كان شرح سبعه قوانق ليا اللهم صل على اخوان مركا هويا 12 وكو حكمي العزيزي العزيز في شرح اسمه وحو لد واهب بن عساكر في تاريخه وقال الشيخ حصن وقال حسن الغليل ان حسن الغليل كانت خذ الى قال اللهم صل وسلم يسكو حيا ان سوده هذا لكنه مالك بهذا الطريق وحدثني عن ولد احم سعيد الانصاري أنه قال وحوري يحيى بن الصعيد الأنسار وحوري براغري وحيث قاربه لمرقص حوية أن المرأة قفك لا يدرك أنه ليلة بحسن, خلوق بحسن خلوقه نقا كيسا بحسن خلوقه أنه هو درجة القائد بالليل بالعاوة لمرقص حوية صلاة الليل تاغل من الدرجاليس عظامي أي عوما بالحواجر واختيارها كليل كأصاما معنى حديث يروي شخ البلد في سلسله الصحيحه رقم الحديث يتطابق 12 افر اي يوسف على الله في سلسله الصحيحه الامام عبد البر بايسو خوري كتابه ليس لو يقال تجريد وتمهيد من في الموطع من المعاني والاساليب قال وهو كشاغ مرقسا وحيا تبييدك wa turif muxtasar iyo wamjaladi waxa الله safhada 900 iyo 100 ayuu ku sheegay marka xuri hadal la yidu suur gaar la yidu suur yakuna gaar karo karo ra'yi walaqoon karo buliya sidana kale wa tawqif wa yahay isagoo mustamada waxa la wariyay hadithi Aisha wa Abu fama wa Jabir wa Abu Dairata dariiq quliba tan Zaid ibn Muawiyah iyo Hamza ibn Sa'd ibn Qasim an أفرق وتباو بغوليه سواشني السديد في حسن الخلق الحاكم في المسر على صيحي بسنو كسو صاري في رواية مقلب عن عايشة وايها اللهم السعوه عليه الدخولان ابن حبال في صحيح أيوكسو صاري مركز حويا مركز حديثك وحديث حديث مركز صحيحة أي نسو عنه وحدث لي عن مالك عيحم سعيد الانساري أنه قال قالوا ابن صويته سعيده وصيبا مغلي يقول <تصفيق> يشتغوا أوله أنا أخبركم إذن كورا بخير بخير وحك خير بلن من كثير من الصلاة إن فرد بلانه وصلاة كمينة يوصل لك تسرق <تصفيق> فرد بلن قالوا حنا ملاها قالوا حور إصلاح ذات البين نتك خلاف نحن ولأو إياه إلا إصلاحيه وإياك منك وحديك لديك والبغضة بغضك إياه نعيب شاهي حسك حقدك فإنما هي إيضا الحارقة تسوء ومرخص توحيرت ويانه يقف الدين تسحيرت حديثا يومالك ما ألقوا اللغة بركات إياكم والبغضة وحلونا سبيه على التحذير وانصوموا على التحذير ويانه ضيقة بي هذا السالي والمالقة اللهم استعاوا عليه تغلق كل مركز وحوية حديثا اسلام مركز وحديثا رقم الله في سوريا من طريقي حفصة بن رغياث وابن حيينة اذا كانوا يحيى بن عن سعيد اي يحيى عن سعيد عربي على على الدرداء عليه الصلاه والسلام كل طريقا سنوجد هذا وكان مركه حديث لو في, في صحيح مسلم امر خاتش كعيايو النبي صلى الله عليه وسلم وره البغضه هي الحالقة لا اقول يتحلق الشعر ولكن تحلق الدين النبي صلى الله عليه وسلم وحدث لي عمالي أنه قد بلغه حصوقنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري بعث وحلي, وحلي صدري لأتمم سيان رميسره حسن, حسن الأخلاق أخلاق ذو ناكسا حسن الأخلاق أخلاوة ذو ناكس ألمام المناوي أي وحوري الأنبياء بعثوا بما كان من أخلاق وبقية بقية فبعث بما كان معه بتمامها وأنها تفروق فيه فأمر بجمعها يتخلق عليه الصلاه والسلام بالصفات الالهيه وحول مرقس حويا القلماد الزرع وحيره كانوا بيطلب مكارم واخلاق الله عليه وسلم امر مرقس حويا ولا قيبيه مثله بقيب با لسيه كل عليه الصلاه والسلام ملاي باوما جاء وحيكونا في الحياة حشاتك وحيكونا في الحياة الحياة وحشاتك أصلكم حلقة سوقات من الحياة تبينها أخذ مرقة الحياة الحياة أولينا لكن الحياة كليك ورا الحياة كليمة الحياة والاكار وارغوك وهذا من الحسن الخلق مكبين يا مرقة وأرى انقباض النفسي على الحسن عن القبيح موجودة انقباض النفس لكي قبصونته عن القبيح الشيخ لكي قبصونته ويديسه مرخى نفسه ومن خصائص الإنسان يرتدي عن التكامل كلما يجتهي نفسه سيئة أو ألوفه لوحكا سؤوه يجعش على المرخى فولتان قيسة ساوة قربتونته وحدثني وحبيو ورحمة المرخى يحيى عن مال بكوده عن صلوة النصفوال بن صلوه التزرقي ان صلوه بن الصفوان بن صلوه التزرقي الانصاري المدني وثقه ابن ماجه وكوريا ابن عبد في التجريد وكوشي تجريد في تجريد التمهيد في الوطنيه المعاني ولا السرير سبحان الله رب العباد وكوشي الله حديث واحد مرسل عند الجمهور قلت وحال طبعا هل حديث مرسل ولا يا نكه غبيس الزيد بن طلحه بن ركانه الكوريه زيد بن طلحه بن ركانه استمر مركاس حويان يز... يزيد بن طلحه يزيد بن وليده او يزيد بن طلحه بن يزيد بن ركانه يزيد بن هاشم بن عبد مراف بن عبد مطلبه عبد مراف القرشي المطلبيه السنه وخه كوودaya oo wariyayaa oo wariyayaa qeylgii waxa iyo waxa kaloo ka wariyay aabihi waxa kaloo sada ka wariyay salamatu safar iyo halka ka wariyay markaa kolay markaa waxa wayaan waxa xajir baa fiyaadna kitabka salada qara taajin manfa'a fi rijjal arba'a sa xalaas baa qol ka daryo ko wayn ana ابن في ثقات التابعين بكل شيء وليباتنا وامن محمد بن وطل حتى ولا ليهين في أول ولاية شرم عبد الملك شرم عبد الملك خلافة المرقوبة في مدينة أي مرقوبة سبحانه خلافة أول كريم للنسي أرمام ابن الحذة وحوري من الشيوخ المقلّين بكمديا الشيوخ معنا بطكة كوالنسي أن يرغيين أرضينا وحكوالنسي أن يرغيين أي كمديا وعيه اللهم السعوى واره تقول الله يرفعه إلى النبي النبي صلى الله عليه وسلم يس حديث يقول و الله عليه وسلم لكل دين دين خلق باسط دي و خلق الاسلام بالحياه وحشوتك حديثه مرسل يبالغ قال نقول نقدي لكن واحد طريق احمد ايصص أحمد هي ابن حبان و واحد احمد الى الحاكم الى على بيروتا في سنن صحيح اشكات المصابيح واحد بس كانوا بده رواهم الماجح في شعب الليبان واي عن ارس ومن عباس جامع صغير خاص الصيوطين الدير مو كسويه انا صدقوا واي الصروط بوتا وحيسوده حديثه ووديو جامع صغير هو كليه طوان كن كل حديثه جامع في سلو يقانو كلزم عبال في سنن الاقوال والافعال كتاب في صغيره وافلتن الى دوركم وحدثني يحيى عمالك عن جاب الزهري عن سلم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وصمد على الرجل وهو منك سنه أن كوان نياقه ولاكي في الحياه فقال كف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وذاك ذافنا الحياه حصودكم من الايمان وكبدي حصودكم من الايمان وكبدي الجل بارك منك اذا في كتاب الايمان باب الحياه هي الايمان في كتاب الايمان باب شعب الايمان حديث مركة... ياسي مرقى والسيدة اللهم عليه وعليه وتقول مرقى ننك أصنع وحبه مرقى سحويا أن ننك نبي صوم راي وأن رياء أنصارات كمين سيعروا على مسلمين التلمانتي لكن مر إيسى كل مرقى سحويا حافظ من حجر الحويري لم أعرف اسم هذين الغجلين الواحد وآخي كوحوان ليا كالاقوان ليا ولا كيا labal aadna oo go'aan ma garan in buli'd ma xajjar qilaal ka mar khaas waxa uu yimaado cudur laba iyo socod wuxuu markaas baa uu ma jabis ghadabii arado wixii ku yidduu baab yahay cadab waa arado wixii ku yidduu waa sawraad dambii qalbiga qalbiga dhiiggiisu uu kaco ayaa ilaayda arado marka waxa uu ku kacaya irado soo intiqam marka murqa saxawayaan dhuul dhimbil qabalkay calaamada nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waa dhimbil dab ah oo fiir qalbi bini'aadam la soo noqodkiisu na dug dug badan yahay midna qaradiisu way dib dhac badan tahay soo noqodkiisuna way dib dhac badan yahay midna qaradiisu way deg deg deg badan tahay soo noqodkiisuna رواياتك بركو ندا وحباك السلام ونبي قلتنا صلى الله عليه وسلم اتقوا القضب فإنه الجمرة توقض في قلب من آدم على ان ترو إلى انتفاق أدواجه وحورة عينيه واي عرضوا مركوا السلاسوية عرضوا عنها غضبك مركوا مركوا السحوية وغضب أواكاس وحدثت لي وحيو الربي مركوا وحدثني إحياء ويوارغي عن مالي بوكودي عن مشابي الزخوري عن حميد بوكودي بن عبد الحامل عوف وحميد بن عبد الحامل عوف وعيه قالوا حميده لمرقه ندغجوه نمبأ أتها إلى رسوله يمس الله عليه وسلم فقالوا حميده يا رسول الله أعلمني بالكلمات يمكلمه وعيش بهن أكون أراضه ولا تكثر عليها يقبضه فأنصى مرقه عن اللوبه فقال رسول الله, الله, صلى الله عليه وسلم لا تغضب هاروه إيه يعني هاروه هبأ عروا الله بشروية غفقة لكن المركة العروة عروة وحيقة أمريسة وقصمين معرواتها هذا الله المركة سبحاء ويانا اللهم السعوة عليه تقول عن حديث بخاري من رواية أبي حسين عن أبي صالح عن أبي رؤيتها المركة سبحاء ويانا نمكاني أيها مركة فالتحديث هذا هو مرسل وعيد حميد نبيك مقاري صلى الله عليه وسلم طريقه مخروق وصحي حدو نكر و ايو جاريته بنقدا جاريته بنقدام الديه جل سلاح محمد بن حبار يطوران يسوسار واي استومهم رايه صوم مفصل واي الله والسلام عليكم ورحمه روايه تبركن واحد عاديه صفيان بن عبد الله الثقفي اياه و خويره مرقس و خويره مرقس لي قولا أن تصع به واقلل و خويره مرقس حظى لي يرؤى كوابا أن يكون انتفاعه إذا رسولك لا صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة دوراني يا سوسر رواية ابو الدرداء وحكو يا رسول الله دلري على عمان يدخلني للجنة قال لا تغضب حديث ابن عورو حكو سماني عند بيعلى في مسنده قلت يا رسول الله قل لي قولا واقلل لعلي أعقل ها و أغلل بمجينا و أغلل يرين لعلي عقلنا فما الغيه أباي كوالا عثممنا بالعاصر و يكسر عند غيره منها و يكسر عندها برخاص لا تغضب بمعنى عرض وحيك أمر يسوء هالصليم مركوا سلاف wuxuu عن in عن ee xabiyada xorriyada aan saxiibnaa ee uu ku yimid sayidow iyo aan baraynaa Rasululla sallallahu alayhi wasallam qaalay laysa shadiidu ninka adag ma ninka adag ee xooga badan bisurcadda ninka dakhliga duug qor qabta qabta baar qadac duug hal balaayar inuu shadiidu ka atii aladi ka waya yabliku nafso naftii saxanta inda qadbi caradagteeda markuu caraday inuu isqabto laakin iska باب ما جاء في المهاجرة الى كره تدودو ومفارقه غيره. غيره إما اما باللسان بالبلغه كو فارقيه او باللسان كو فارقيه او اما بالقلب كو فارقيه و خيروا واسد اصبر قفكم الهجرودو ويان بك اللي هجروونيا ماركا لباينه كن نقوليان ماركا حنا نقوليان قله ماركا سحا يعني قف ماركا سحا ويه اللهم استعان اهل البدعه يا اهل المعاصي ان اللي warin murqa murwa lo baahan yahay murqa waa miil walaal walaal barra ayi sugalaysan murqa laakiin murqa saxawayaan hadii la yiraahdo allah subhanahu wa ta'ala waxa uu mas'alada amarka way Allahu sawwa alayhi salaam marka waxa wayaa hadii laakiin qofka ridelka si kale looga ridumaayo marka ama hadii labada qof ay isku xanaaqaan saddexdan wax ka badan inay qald kale riduloodaan iyadoo taamurkaas waxa weeyaan xumo marka Allahu musta'aan la marha sahabo iyo taabiciintood waa ijmaac ay ku ismaaceen iyadoo tan koodii salaf koodii weynaa iyo amal koodii wayaan walaalay jiroona yahay alleemana noo nubuwwa rahimu allah ta'ala wuxuu yiri muslimiintu waxa ku ijmaacay taharramu mahaajrata bayn muslimina akthar min 3a laayali bin nas waay sidda haweena laakin ma banaantaa mafhumka allah في الصدح وحلوه طيد مايه خطابي سدوه شاقي خطابي حجري هضوه بسودي ساكيجل ووضوه والدكو اما الزوج بسوجين يساوكيجل ووضوه لا يضيق بثلاث مويل الزوج واصوه عن البحر ها وهي طلبتين حووه صوير عن البحر لا يهويل بك اللهم استعانوا عليه الصلاة oo dalil loo keenay khataabiyow adoo imam ayyemada yadaa kibriibaatay nafsu ka dalil muuqalaysiin loo keen dalil waa idi hayaa wada kaan fi sahih bukhari nabi uu sallallahu alayhi wa sallam bil bukeejr oo la hasaskiisii wal walaa ansala walaa taa taasina waxa ay masiilay ku huran toodeejir oo basaqata trado waxa laga yaabaa قوفه مرقى الاعتقاد كسو كلاستي اما كافر بو نوقن قرا او اما بو تدعلو نوقن قرا لكن وما هو نوقن قرا مبتدع عاميه لكن على جهل على علم كل كله قوفه عامي غاسا ولا بالو ديب ماليه لكن لمده هره يقوا لا خبالي وحدثني عبد مالك عبد الشاب الزهري على طبر يز يزيد اللي فيه عطاب يز يزيد اللي فيه المدني عربيولا انسالي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يحل المسلم وقفصله حلال معه أيها جران وكيجر رضاقه وللقيه ففوق الثلاث الليالي صلى الله عليه وسلم وحكى بغان يلتغ يار ويكل هذا كنوجيسر ويأرض هذا كنوجيسر وخير ما كنوجيسر الذي كوي يبدو بسلامي سلامتكم بالله يا حديث كبخاري وصلى الله عليه وسلم وأبي يا كوان وحدثت عن مالك عبد الشياب الزهدية عن عناس بن مالك أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تباغضوا هايسوا عررنا asbaab tabaqdu kale keneysa iskaga ilaaliya wala tahaysu dhayshaysu oo markaas waxaa waxa taban bu shakhsi zawaal luqma ta hansta an mustahiq laha aya layda markaase iyada asbaabta xasalka keneysa iskaga fogaada wado qofka markuu xaalay siyaadu quri weydo ma wax markaas waxaa weeyaan markuu waxa waxa wuxuu gudleed hadu quri lahayn wala tadaabaro ay sku duud deedin muu halka jeesano wajiga ويقولوا هذه عبادة الله الدوامة الالهي اخوانه ولا لا نقضى ولا يحل المسلمين قد فصلوا حلاله معها حلاله معها أن يهاجر أخاينه كجرهم فوق الثلاثة الليانة سنة حبيب واحدة مخارية مسلمة صوصاري حديث في مركة حلقة أمركة وحدة القرنة وحكونا يعني علموي إبن كيبا كالهجرون حديث هنا والأخري يصير من بحاجة جديد وعندما يروح أولي أضوح الملمة وحبعه كده أخير يسك arwal wuxaa il diir isku hayane adaa ku weydii aduu faa'ideeyso diintada baro waxa la ka baxay dadani aya ku diray hadu saanna laakiin marka saxaw aya hijlada xurmada ay kala hijloonayaan taa ku noo sawaaban oo taa ku noo khataan nimka aaran ka soo niga maanta ninkah bidic amarku xujada ku oogo bidicadiisa awla والتأويل إنه متأويل يا هاي والتأويل لقى الله عزيزي واصورة قلب لكن مركز حوايا وكذلك أصحاب المعاصي خاصة مركز أصحاب القاتية دهو كي يجنوه حتى الله سلام مايو حديث قبل المعامر العاص أثر خالقها على ريها وآثر للسلام ووقوفها في سعيع المخارج أهل المعاصي الله سلام مايو صنع صنع waliska baa faa muhariifow xuuriyi dibadda sagayir taaqafka ku dhacay ee loo sheegay day waay salaad loo la wadaa ma ibn isaw baa xuuriyi suudinu sagayir ma muru ala waxyalaha sharafta culumada waxa kamid ahayn wa basara guuriyi hadii masara muru ala xawaqta waqtiga ay tahay تكون ملكا السواب من هذا الجانب وتكون خطاة من جانب أخرى حلقة يمكن أن يسكو قفتان وكالنسيه أرقى فروعة أرقى ومسألة لا يسكو قفتان ويحقوه ملكا يكون يجلونا معها وملكا يمكن أن يكون يعتقال هنا ومسألة فروعة ويسكو في غيائة تعالى إنه يكون يجلونا مع قلب الله مستعان أليم حاكى أنجل هذا هذا اللي أفتال عن مدنك اللي أفتال ليه هويس وهيه laa inta dadku daba xoor la leeyday tarnaaso ana aqoonku waa erig waaye waxaan markaas waxa uu hadlisay aan malik arabi islaad ana wax la qiyaa oo aan nala wadaa dad warad bidaa qoloba diba xirriibtee qoloba ma yeednaa isku isku lugu dooto is waafaqo e wax xirriib u yiri waaniga dadu qoloba nahay aanu ku ka wax xirriib u roob wax xirriib soodadnimiyo wal khasaw iyo wakhtiga ay waara buusitaa qari waraabiyan iyakuu yahay haddana aad bariga arabiga zinad abdullah ibn dakwal ana al-alraj abuzinad wal laqabe abu abdullah koode saxda leedha arabada sanad rasuul sallallahu alayhi wasallam iyakuu idii ku hadii kaldigay wadanna balaha fa innad dhanna baruhu akthar alhadith shaykaku فجسس كي يتحسسك لماذا نكرمه أصل كروق كله ويسكم على مركز وحال إذا البحث وتطلب ها يرسع على القاكل الله يكاكل وحال إذا المركز وحال إذا البحث وتطلب لمعايب اللاس ومساويه إذا غابت وستطرت burqo waxa ay ilbaar hadiyo oo ceebaha dadka la barbaro mar haday ka aqrsoontahay markay ku muuqato baariji la haday ka aqrsoontahay burqa waxaan mar saxawaya haddii burqa Allahu subhanahu wa ta'ala burqo wala tajassasu xumaantina hada galina marqa ina marka waxaa shaacisood daba galgasho taxsus kula wa ay fakarsoon inaad khadiis sab marqa wax kiree markaas culmada qeyba kamidii hadii la yiraahdo markaas xawaya beljiim oo tajassus leeyda oo caawrada in leeyey ayba ogin leeyda khadiyo hadii taxsus leeyda halna im يقولون أنه يباربارينا ولا تحصصوا حيثنا يجب أن يسئلنا معنى ولا تنافسوا هايسو حواليا حدر التبين وتنافسوا مقرر يأدوين الهواء بر التبين ولا تحصدوا حصدنا صبئنا ولا تواقضوا هايسو حررنا ولا تدابروا هايسو دمرضينا وقوموا عبد الله يا وحدثني عن عضاء بن أبي مسلم عضاء عبدال... بن مصر... أبي مسلم من عبد الله القرآن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوا وربا وحاوليها اسم صافحي يذهب الغل حسد كي يحق دي وهتقائم تصافحوا يعني ومفاعل أومي المصافحة وعلى كياني وقعن تقعن تلوني وبركا حديث أبو داود وصلى صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو في الآلة المفرد من حديثه الأسباني سغ الله واي عليه صلاه مرخي لها بالقل له حست كانت حقدها ايا تجيه مرقه وهاك له مرخا سحا ويا سغان مرخا سحا ويا نبينا صلى الله عليه وسلم وسحاباده ku boori hadiyada iyo wixii la mid ah oo tahad oo يصافحوا الصاحب هلقا عن كريه مسلوه قعمود لواده قعمود قد لو ديوي كا و انا سانان دهد كده يسويها ارل تاسي كلبه سوغان تحي ايما مسلم يصافح اخاه ليس في صدر واحد منهما انا اخي حينما لن تفرق ايديهما حتى يفر الله لهما marka markaa waxaa laga qaadanaya ahadiisa sida uu ka cad marka umuulka labada qacmo marka meesay ku qoro way lagu sheegay marka marka waxa weeyaan laakin hube marka mustafah hadan nabiga ka sugana sallallahu alayhi wasallam bil yadi ay axay marka bil yadeen فروجين تييضات يعس يو شعار ايي شعاار tahay ilaahan waxa kale ilaahan la ci marka suu xawa yar khaf dawana waxa shعاaru ar mid iyo mid xal labadaba qofkii in lagu qorto marka raaf dalo qayb ka mid ah shعاar booyd bilahay qow وتحادوا اسخاديا وتاخادوا استطلاعا وتذهب وتذهب الشحماء وعداوته عتقت ودلو صلى مخوري تهادوا فين الهديه تذهب وخر صدر لو تكلل كده ايو حق ديدك يا حسدك ايي تكسيده صمرقه حديث احمد يا تلميذي سو صارين حديث البدار رضي انظروا الى انس بن مالك رضي الله عن, بصالح عن, عن ربطان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحُرّت تفتح ابواب الجنه ولا يوم الاثنين مال الاثنين ما انكفتينتها ويوم الخميس مال الخميس فيقفل لكل مسلم يوقف كسومه سنه لا ضافه لا يشرك بالله شي غيره سبحانه و رحمه رب العالمين الا رجلا من ويانه كانه طيب بينه وبين اخيه ولكن احدد الشحناء والعداوه فيقال وحالوا وره عندو سبهدين لبدن حتى يصطلح عليه شي نيان عندو هذين لبدن سغه حتى يصطلح عليه شي نيان وحدو وبعدها الاعتقاد يقف ملاه ضغط هذا او جروي يان لا وحد تصير يعمارق على مسلم مرابي مريم ويا مسلم مرابي مريم يسار بالي رابي مريم كايسار بال الى المدني عربي صالح وذقوان الصمان وايه سوقي بجد انا رسول الله تعالى عنه ويا انه قالوا خوري الناس دخل ما شاء الله لبندقه مره كل يوم كل جمعه الجمعه كسمت وكل جماعة الأسبوع اسبوع قصص فرغتين لقد جاء يوم الاثنين مالكتين تا ويوم الخميس فيوفر لكل عبد عبدون قصا لو ضافا موين ققومين الا عبد عبدون بو يناير كان تا بينه اسوبين اخي شهر او عداوات فيقالوا وحلو غديه وتركو هادين لبدان كتغا حتى يسي الله يسو نوقريان او اوركو او امسئ دركو دبدغه اوركو ود دغه هادين لبدان حتى يسي الله يسو دقليان كتاب لباس حديث الرسول صلى الله في صحيح <تصفيق> <تصفيق> Bismillaahir rahmaanir rahiim libaasku halka laga hadlayo marka hadaba libaasku markaas waxa way baabu maajaa wixii ku doobay fiilufsi tiyabi marayahayna xidho dil jabaal quruxna lo xidho bihayda la isku quruxiyo himanka saxawayaa quruxdu iyadu marka harto libaaska asalkankiisa xalooyaa qanaad marka saxawayaan waa in wax asalka qarta libaaska in wax la isku dhaxdaraa leeyda si wala talbiso xaqabil baadl مارك وحاوة إياها قدر لكم حلقة وضعها الحياة الشريم مارك أتجملوا بالثياب ومشروع بل ومن دونوا وصنة إلهي حوري يا بني آدم أخو قد أنزلنا عليكم لباسي ورسواتكم وريشا سوا معها وحكولوا إذا خذوا زينتكم عند كل مسجد وحكولوا إلهي تبارك وتعالى لتركبوها والزينة وحكولوا إلهي ولكم فيها الجمال وروحنا واللوبة إياه إلهي الله يجم... آه... حوري الله نبو صلى الله عليه وسلم حوري الله جميل يحب الجمالة وفي بعض الروايات والنظيف يحب النظافة وكا. اللهم استعوه عليه الثقلان إلهي حرق المنحة حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من رزقه دي مرقا وحاوه ينوصل إلهي زينك عبر مرقا وآلهيه اللهم استعوه عليه الثقلان بلخز زينة ذا يقفوا إنوا لما فضي أسرافك الله وقلينه يقفوا مرقا وحاوه يقفوا التواصلاته وقف سأل الله أبنا هياه مرقا على الإمام القارب وحيري وأما اكثر طوائف السوفية فاختاروا اللبس الصوف <تصفيق> لهم القادر الحيد واما اكثر طوائف الصوفيه فاختاروا لبس الصوفيري طوائف الصوفيه بنكون واحد دورته بيردي صوف منه حته بيربطه وحكوا دايو عرس رايت ابن عمر امير المؤمنين بها awro khataaba wajda ayada khibiisaab iyo mu'minina wadawdiisa kor u qaaday saddex karbo markaa uu gaaray walaal waxa waxa uu yahay khalif lagu ahaa barxa dawaaf suufiyaan mid يا waxay ila يا ka iyo waxu wuxuu barxa saxawaya barfiican yaalla xirari barxa haa dad sadar su'aalaha wa ayahum salaam ballaabiya داود البذا حديث تعييري waxaa weeydaa hadiifka hadii aan quruxdi la hala xidho oo hal la is qurxiyo hadiiska uu Dawud soo saaray al-badadatu min al-ibali banaalud ibalki kema tahay badaddu waxa weeyaan qasq inuu marka suba sawadul leebaado oo fakhriga iyo faanka uu iska ilaaliyo ka hadlaya oo suudigu iibanku kamid yahay weeyaanay ma sadigtid wa warqo sawayaan in la yiraahdo khamiis iyo wada usugo maaxidnan oo dulleysal oo farqaa wadawrsan wali batana hadal aan cilxan soo duulinaya ma dhigo islaawa fulan qogan furan waxaasi waa faqir qariis boodo qila محدثني وحيو الغيوب البركه عن مالك عن زيدنا اصلا عن جابر بن عبد الله الانصاري انه قال احنا خلينا واردنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه في غزوه تبن انمار بنيه قال جابر وحور السبيل وقتنا نمنزل عند دقي تحت شجره الجد هوست رسول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقلت وحاني يا رسول الله هل ما قال لذني لذني لذن حقي سا قال وحور فنزل رسول الله بادقي صلى الله عليه وسلم فقمت برقى الساقة الى اقرارة الويل قال لنا انا انا اصغل علي فلتمص فيها شيئا واحبا قرر هذه الويل فوجدت واخلي فيها داخل هذا جل وقي الثائر حرحا حب بيد رضاكه لي فكسرت واخلي جميع ثم قرغبت الى رسول الله بمصوره صلى الله عليه وسلم فقال وحوري من اين لكم هذا قال وحوري فقلت وحاضري خلجنا به وانقرصوا بحلي يا رسول الله يو. بي المدينة مدينة مدينة مدينة قصوا بحلي ناس وقال لي قال ج صاحب saahib lanaanag laasbana majheesuhu aan markaas xawaya diyaaraylay yelnaho barqa u tagay yar caad dahar la geelay algoritka soo muuqay ilaa iyo qaalada xuri fajahaas waa diyaar garayay macnaha xina adbar barqa soo ay uu u jeedsaday yelnaho isagoo barqa tagaya dahar gaadiid sidoo ka xeyo waxaana geysiisay bulgaar laba قال xuurii sallallahuu rasuulahu calayhi sallam isay u dhigiisay faqalo xuurii amaa leeu sabaal gaar oo haday deelo laaamara oo kuwana lahayd walaw mar oo kale oo labada hayn buu haysan faqosho xare rasuulallahu leeu sabaal oo mar oo sulaati fil aywaati boorsade labada ugu jirta mar sadada labada ugu jiray فدعوه يغيق أو فبنه أمر فليل بسه ماه حده قال وحوري فدعوه واموه عليه فلابسه ماهذا ماهذا ماهذا قروحه برنامه حده ثم ولاهو جيسري يدهب يسوه تغيه قال وحوري عجابر فقال رسول الله وحوري صلى الله عليه وسلم ما الله محاوسونا ذي ضرب الله عنقه قلت الله كنقويه أليس هذا خير من له؟ مما كانو خير بالنير؟ قال وحوري فصمعه الغجلو لمكيوا مغلي ها. فصويعه رجل لمكي ما مقلي خو مقلي هذلك لمغودا الله رو قحودي فقال وحوري رسول الله في سبيل الله بجدك لله وتلو قرت فقال رسول الله الله عليه وسلم في سبيل الله قال وحوري جابر في سبيل الله جتي لاهم لو قتل تلكس في وضعة اليمامة إلا قلت للمرقعة وصيبت له كذب يا أباكر مرقعة يدي ألمين يميش من الله وعاكم مرقعة أدو مرقعة وعيح اللهم استعانوا عليه وتغلاله مرقا ننكس قللي مرقا سحويا وشيقه يوعد لنا وحدثني عن مالك حديث كان منقص يمال بلق اللغدي وحدثني عن مالك انه بلق وحسغل نمر قال انه يري ان لو حب وجعل انظر انه فيله الى القاضي قف قراقه اخديه ابيض الثياب ضربت يسعى على يديه وايه اللهم سعد ادر بهم ضرب في عمليه ومعناه قف ابو وقف قراري وخذ نقريه قف قراقه اخديه قف حديث لو ياخذيه قاضي وقفك ديتاه واخذيه ابو قراقه اخديه وعله كلامه اللهم سعد وعليه تطلع وواحد تكلم وقال بسم الله جوري نقدي وحدساني عمر بن عن المسيرين قالوا قال عمر الخطابه وحوري اذا وسع الله له عمر الخلدي وابن بلاري عليكم علي كندشينه فوسعوا على نفس النفت الذي ذكره واسعيه جمع جوع على جذور من علي دشيسا فيهاه دخلتيسا بخاري باصوصاري برخصه هو في صحيح من طريق سليمان من, من حرب عن حماد عن أيوب عن محمد عن محمد عن رسول الله صلى الله قام الرجل ليس اصلن بل يئس قال رخصه ويدي هل مرة كلامي لو كلكم يجد يقول من يا جد السوبيق مد ولا الامر هو هي رخصه عور بوخو دنك عور بو فخر له وساق يريد حمر كريم اكو استحصابه دكاس النبي يدي له بيقول له لعبها دي ورمه له امره هديه الله عليه يوس الله فهوسعه ذلع رد عليه ثيابه وايخ فهو ما في لبس ثياب دخلين له خي دال مسبقاتي لدنجهي مرقاه الذهبي ذهب يا ذهب وحدثني عمار بن الله صلى الله عليه عبد الله بن عمر قالوا حي البص الثوب المصبوغه مرر مرر له رجيه وحرج له بالمشقي ضوبله اسمر قال له رجيه والمصبوق يمر له له بج زعفران حديث كما ما بلق قال هي وحوري وسمت مالك ما يقول لي سوله وانا اكره ونو لعيه اي البص الغلباله ويلش له ضه وكان سحا ويسيش اياه كل لو خرب على شيء من الذهب ذهبه كامله لانه البلاغ حي سوغاري الرسول الله صلى لهنا يا سقطته بالذهبي ذهبي, ذهبي فرقاش اللي دغتو حديث ابن قاري واسو صار مسلم من حديثه بغرته رضي الله عنه وارضاه أكراه... فارى كراهه فارى كره ولعيا بالغجال الرقه الكبير الكير كبيرة. الكبيرة الكبيرة كبيرة كير امينو يا كبيده الكبير كوين امينو يا كبيده وسويده قال احيا وحول وصلت مالكم وما يقوله سوله في الملاحش في الملاحفتي. وايي يا الله مسعو عليه طلاب في البراحي في ومرقس سحويه يا عله عبايدها قياشه ويديان ابو اصفرت رجله البريه في البيوت القريه مرقس سحويه دحدودا اولن جاري رجا اسبغاده يو في الافليه القريه دارديسا قالو خل لاخلو بوغي ديمانيكا كاشي انشن خرامه وخرامه وغير ذلك كاغرتي ومن اللي واسط القرقه كميده يا حبو اليها حقيقه مرقس سحويان لو لو waxa ay waligaa waligaa hayd marka marka subax weer qanjigaas cufaran fi qeetay usub qalan badii iyo marka subax weyar ee noo gooyashaas suuqa inuu rag ku tagaan iyo maxfaralada iyo balaalada nasciilno laakin gurigiisa inuu iska joogayo guriga daraddiisa dhif لكن شي افادك انت تاكل تقول لي ياد فاديد احساسه دمسيلو يدان لا شي دي واخا وي لاغو ارخوا قلب ييراع وقارخ انا است حنا وصلنا دا اسك الله همسان دا ما داو حكدو يا في النفس الخزي حريرن لخدو خزي واخا لذي دابد مغعيد دابده دغرتي وافر قالا سبي اسمي دابده امره لا مغعاباي واي هل اللهم عن مالك عن شعب حروه علويه انا عائشه زوج النبي نويده خاصه الله عليه وسلم انها كست ولي عبد الله بن زويل نطرف خزي كانت عائشه تيبسه وحرويس marka سخواي مطرف حرير marka سخواي حرير نطرف مرقه وبراده marka سخوايان جيرجير كانوا ييدها واخا كانوا ييد براده برك سخواي جيرجير وعندما خزل حرير مركز مرة حريره ولكن قرره رحيم وكان عايشة تلبسه تحرطه لأنه لماذا يتحدث بعد حماية ما يكتبه هو حلوك رأيسا للنساء الدور الخار لبسه حرش جديس ومية ثياغ ونرخه كمينة وحدث لي عن مالك عن القوة ابن علقمة عن أمه هو يدي القوة ابن علقمة المدري عن أمه هو يدي مرجانة عايشة حرايسية مرجانة ليجنل مرخة عايشة حرايسية قالوا الله قالوا حديث دخل حفصه تبا غشى بنت عبد الرحمن على عائشه توقعش السجل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصه الخوارو حقوق به الرقيق والجريع سن فشقه عائشه كلى ككل عائشه كلى جهدي وكصدى وهي خبار خوار الخوار كفيفه عرس حديث رواه ابن رو ماجد بل نقول له وحدثني عقبالك على البص اللي برابي مريم اي مريم خيصار ما بي عيسى اللينا علي صالح الصبان ذكرنا زياد واله على رضي الله تعالى عنه انا الله صلى الله عليه وسلم بيقال لها بغرق قال وحول النساء والدبر كاسيات وحول هذله عاريات قاقاول مايلات لا يحصل حق كل احسن ميلهات وقو كل وين حيار وداعيات لا يخل الجلل تجلده ولا بقران ولا يجد للريحه اورته ولا مهنان وريحه والريحه, والريحة يجد وحا لاغه هنا مما سيرتي 500 سنه شبق الاوصر انه إلا سد لاغه حديثه هو رفع تصل باصص هذه صوره مرفوعه لكن بهذا الطريق مرخص حقي هي اللهم الساعه وحوي ليعله <تصفيق> هذا الطريق ويا بركه وحوي ليع ابو قوف وحدث عن ذلك اي عم حب سعيد الرسالي عمله الشاب الزهري انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الليل هب يمكن يستاقي فنظر ووجه في في فوق السماء سماه جهو يمكن فقال ووجه لي ماذا فتح الليله الله حل بحاله فوري وملخص هذه خزنه وماذا وقع الله ما حدعاي او بالفتره فتره مره كان بندر بن كاسيه تمدوول فيديو ادويه عاريه ثقه عاريه ثقه انقا اول يوم لقات منطقه يابره اي قيل تونسيه الحجر قولكه هو صاحبك وحاسسكيسا فرقالكه هو ويان وا دوبركه ادوكا ضروا جلد اسخخجلزله اصل جلداب للحرر وا دوبركه اسلغه هذيا اللهم السعاد باو ما جا حكومه يا فيسمال الحجر من كل السيد دايو سبب هبرديس اللهم صل عليه صلوى وحدثني عقبالك عن عبد الله بن, بن عن عبد الله بن عمر عن رسول صلى الله عليه وسلم وقال الذي يدركه كجيده الذي يجرغ صومه كبره سجيده خيلاه كبر لو جيده لا يدبر الله اله الا اغو يوم القيامه وقت القيامه بهذا الطريق يبلبل قلبي وحدثني عقبالك عن ابن زيدان الكوال ويحيى الله وسعان عن ان نعرج انا رسول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله يرضى الله له التبارك وتعالى لما مرقس حويا ويوم القاض والقيامة لا من يجر قف قديها يثارون غنتفيس بابر كيو لو جيرا بخاري واسوصاري وحدثني عقبالي النافي عن عبد الله ابن وعبد الله كلهم يخبروه حكوا الروميه عن عبد الله بن عمر الله عليه وسلم قال وحوري لا ينظر الله الى مئه يوم القاض والقيامته الى من يجر قف قديها سديو يقيلها كيو لو جيرا بخاري واسوصاري وحدثني عقبالي العرب عبد الرحمن العربي قالوا قال وحوري سال سوا ودياب سعيد الخدري عن الازار غنج فقال وحوري أرى عقله بعلمي أرى أرى أراكا وغرابي سمعت رساله عليه الصلاه والسلام يقول اذا ظلمت مؤمن فكن مؤمنا فكن يسوا الى انصاف ساقيه لو ليس كب لا جناح عليه دم دشر السماء فيما بينه بين الكعبين كب كير قرادان انت ودخايا ما اصل من ذلك انت وحكوس يا في نار مو كسو يعني ما اصل من ذلك ففي النار لا يمد الله الى يوم القيامه الامل القصفه جربه جديده اذاه قلت يسوا بدل من كبير لو جيده, اللو جيدة ما جاء وحك كل دايا isbaal murat jabad oo dayfido inay siidayso hawbahamadadeena waxa dadani ammarig anabi العدوي munasi' ay bakr munasi' aladawi almadri mid uu isu xoorbaal yiraaha waayhi allahumus salaam hadis muwaadalku leeyahay mid murqa fi kitab as-sunna fi ash-sha'r mid ايو دي صدخات دا في كتاب الحجه انكو صورني علي بن نافع مولى بن عمر الصفيه بنت ابي عبيد وحاسي عبد الله بن عمر بهيت الله يغفر له ويرحم سي انا وسلمت على زوج النبي حاسك صلى الله عليه وسلم ان الله قاض حيث الحين ذكر الازار قلت لمرثى الشاغي فلما تو غوا داه رسول الله صلى الله عليه واله وقال وخيري تخخي الشبر فاك هو سيدك قال للمسلم وحيت لي عنها dubaleela waxba ka faayid ma qalo xuri fadhida aad oo dhudhu qasiis aad isidayso laa tasiid walaalkii ka sii yaray suuq dhan kaas باوما جافل انتعالك وغشلو وخيوك ييبد وحدثني عنمار العربي الزناتي عبد الله بن دكوان عن نعرض انا وروسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوم شئنا احد منكم كسخن فينا الا واحده تن كب كليا هو سخن قبل من سين كب كليا لينعلهم هوض حتى جميعنا ما قول يا حو ما جميعنا ما انتد وسبو حدثني عنمار عن نعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعوا إلى أحدكم فليبدأ باليمين كما يكون بالله ملكته وإذا نزع عمركم سيبانه بالشمال بإحدى أحدكم بالله وإذا كن يمنى ملكته أهتوله وأهتوله وأهتوله يسأل عام كبت الله قلنا يواخره وأهتوله وأهتوله وأهتوله يسأل واي وحدثني عن بالي عن عمي هبي سهيل ابن مبارك عربي شيء عن كعب الاحبار الرجل نبا نزعك ان علي لباسك وسب فقال و حينما خلعت حدثي تن علي في الوضع كما قال لك فصلت هذه الايه ايضا فخلع عنك عليك الوضع إنك انك بالوادي تجد وسطك المقدس للظاهر ضواه ضواها قال و قضي ما قالك ابو قال الرجل منك وحكي يرد تجد مغاره ساما كان نعل موسى عليه السلام يسكنه هي قال مبارك وحل لا ادري مغاره يجاب منك سوي وجاوب كعب الاحبار فقالك wa haddha baa wuxuu kaantaa miin geldi ximaadum maayo qarqar liso kamidahay ayaa ka sameysnaa mayitu qortay waxa ku ciil doona insha Allah ta'ala toro